تجربة مدمن الآن جاء الدور مع الأخ فهد بن سعيد والله كانت حياتي حياتي شقة تعاسر لا هي حياتي, حياتي سعادة أبدا مطارد وراها المخدرات وشبع رغبة النفس مطارد وراها الشياطين الشياطين الأنس ومعهم ومن أما راحهم ولياتكم تشوفونا وين ندخل ندخل ببيوت جميلة ولا بيوت لا خربات كرامة يعني والله ما يدخل حتى الكلب الكلب يجي ذا مرها صدعا فانتلقا ندعس فيها يعني. والواحد تلقاهم تلطم واش يحتري يحتري ما واحد يجيب له الخمر ولا يجيب له ولا يجيب له بلاوي هذه المحلات اللي نعم لا تفكرون يا اخوان كل... يمكن عندكم خبر واكثر الشباب وقع فيها وهداها الله والله هذه لكن المحلات الطيبة والمساجد بيوت الله اذا مرها الواحد صد ليه الشيطان لعنه الله عليه ما الخير. يبين الخير ويبيننا معك في نار جهنم فا يا في الله والله ما عرفت السعاده ولا بعد الرجوع الى الله والله ما عرفت السعاده ولا عرفت الحياه الا بعد الرجوع الى الله. الله, الله انا كنت سابقا ابو خالد وشهره وطقطقه وين موكب الزاحم والناس عند ابو خالد لكن هذه ما لها سعاده هجمات خير سعادتها ثواني دقائق كله راح بيته وانتهى حتى اللي تسمع اغنيه بعده يمكن يز حق من هاي يقولها يا رجال ما في ساده يا جماعه الخير في في, في في في الايمان وحلاوته اجباه والله يا انا ت... ما, ما كنت اتوقع ان هذه ها... ها... ها... ها... هذه في هذا الدين يا جماعه الخير اقول وين انا وين نايم انا من سنين يا جماعه ضايع طا又... جربوا والتجربه اكبر برهان جربوا وانتم جربوا ولا مو بي ولا حديث اللي يومين ثلاثه ايام اربع ايام يا الله يصبر شوي بيجيك الشيطان ويقول لك اتركه الرجال ابن سعيد كذاب اتركه خله يولي بس والله هذا يا اخواني والله اقولها من كل قلبي والله العظيم يا الرجوع الى الله ما فيها احسن منها على وجه الدنيا واذا رجع الواحد هال مكتوبات مرجع على بيته وصاحب آه آه الناس خيار طيبين رصدقاء لين يحنونك حياتك والاستقامه حتى وانت تمشي في السارة تمشي بطمان مرتاح والله اول تقول لنا خرجنا من بيوتنا لن تقول مالحوقين وحنا ما سوى لشي بس علامة اما راتب مع واحد اما بلاوي ولا انت في بطلك بلاوي ولا ماك المقدرات ولا مرة تنجح الى الله حتى لو ما دروا عنك تلقى كنت تعلم عن نفسي من لي اما لفيت وصدد ولا قمت تنافض وهم ما دروا عنك والله صحيح ولكن الاستقام والله يا جماعة الخير. ما احسن منها تمشي الساعه 3 4 ما نقدر اقول لك شيء اذا كنت رايح للمسجد ولا رايح ولا جاي من محاضره ولا جاي من،, من سفر وانت لطيف ما حد يتعرض ولا يقول عين كذا من الاخر وانا والله ما انصحكم الا من البلاوي هذه هي هي الب... هي،, هي الدمار وهي اللي تيجي عليكم وانتم في زهره الشباب يعني احنا خلاص تعدىنا 40 والمسؤوليه عليكم انتم الان مسؤوليه عليكم مسؤوليه البلد بدله عشره بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم والتقطقه والله ما فاد تحد بل من جرف إلى دحديره ويا قلب لا تحزن وسوى يعرفك على أخص الناس وارد للناس إذا وقعت هرب وخلاك هذول يا أصحابنا في الماضي الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة فما بالكم بهذول يقفون مع ال... في يقفون معك في مهنتك وفي ضيجك يزرونك إذا مرضك رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنة فهد بن سعيد كنت مثالا رائعا في الرجوع إلى الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك جوال تذكر